بس فلان قلنا عنه مصلي لانه مصلي نعم هو اجراء حكم شرعي على اي اريد نجري حكم شرعي على واحد هذا مصلي هذا مزكي هذا حاج هذا فذلك فهذا اجراء حكم شرعي على فرد فذلك نجري حكم شرعي على من على شخص الايمان والكفر والنفاق والاسلام نجري هذا الحكم الشرعي على اذا اذا اتحدت القواعد بينك وبين الاخر بان قواعده هي قواعد اهل السنة والجماعة لكن اختلفت في حكم على الرجل انت قلت عنه مسلم هو قال عنه منافق انت قلت عنه مؤمن هو قال عنه مسلم وهكذا هو قال عنه كافر انت قلت عنه مسلم هذا اجراء الحكم الشرعي واختلاف ما ينبغي ان يعود على مجري بالتمويل او التكفير لا علاقه له ب فيجراء الحكم الشرعي واختلاف الناس فيه لا علاقة له بأن يترتب على المجري حكم شرعي لا يترتب لماذا لأنها ما بالقواعد لكن الآن قد أنت بهذا الدليل تثبت كفره هو لا يرى هذا الدليل كافي لإستاذ كفره ممكن في على أرض الواقع يأتي رجل ويستهي الإنسان إليه عليه 50 دينار يذهب إلى القاضي القاضي يحكم بان هذه التهمة صحيحة وان دمتها مشغولة بخمسين دينار ممكن يذهب لقاضي اخر ويحكم ان هذه التهمة باطلة يمكن هذا يرى ان هذه الادلة مقنعة ويلا يرى انها ادلة مقنعة واحد منهم نسيب على الحقيقة هذا بلا شك واحد منهم لكن هذا الاختلاف في الحكم الشرعي هل ينبغي ان يلحق هذا الرجل بالتبليل والتفصيق هذا القاضي الاخر يتهم الاخر بالتفصيق والتبليل ما ينبغيه؟ ما ينبغيه لأن هذا فقد تختلف فيه الأنظار فإلى الإجراء الحكم الشرعي على معين بهذه القضية لا أعلاق له بأصل الدين الآن في جماعة قالوا أن تارك الصلاة كافر وإن لم يجحدها مثل الإمام أحمس وبعض الإلما قال أن تارك الصلاة ليس بكافر جاء رجل عندهم تارك الصلاة وقف عند الإمام أحمس قال له أنت كافر الإمام الشافي يقول له باهم على شخص هل ينبغي حينئذ ان يقول احمد هل ينبغي ان يقول احمد للشافي يا شافي انت لم تكسر الكاسه فانت كاسه وهل يجوز لاحمد أن, ان يقول ان يكون او يجوز للشافي ان يقول لاحمد انت كفرت مسلما فانت قد ابتئتها بها, بها؟ اذا في في ادار الحكم الشرعي في واسعه او في شخص او في عين لا يترتب عليه ان يصبح هناك تضليل وتفسيق لهذا المخالف فإجراء الأحكام الشرعية لا علاقة لها بأصل الدين واضحة هاري؟ أصل واحد أصل إذا اختلفت الوصول إذا اختلف عليه بالوصول لا بإجراء الواقع إذا الصحابة اختلفوا فلأن سعد بن عبادة وقف ودافع عن عبد الله بن أبيزة أي من المنافقين قال له سعد بن معاد أنت منافق حكم أنت المنافق حتى سعد للهباء معاد حجم على سعدنا بل أنت منافق وتدافر عن المنافقين ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت المنافق وهم هم تسابق كل منهم ما منافق بل أنت منافق وتسابق النفاق كل من متأول أو غضب أو ما شابه ذلك ولم يتعلق به أن يعود النفاق على أحدهم هم هو التكفير على أحدهم فهما هذه القضية الحجاج اختلفوا في الصحاب من هم يكفر يكسره ومن هم لم يكسره وهم يعتبر ان الخلاف في اجرال يصبح الرجل عند احده لا كافر اذا لا يمتحن المسلم بالاشخاص يمتحن بالقواع ما ينبغي لك ان يأتي واحد مسلم ويقول لك يجعل شخص من الاشخاص هو حج بينه وبين الله يجلس ويقول فلان كافر لمسلم ما ينبغي ان الناس بالاشخاص ويتحنوا بالعقاد الا اذا كان هؤلاء الاشخاص قد بان امرهم اما بالكتاب والسنة او جمع العلماء اذا هذي القضية واضحة اخواني اجراء الحكم على معين هل يترتب عليه ان يرد الاخر على الاخر بالتكسير او التطبيق او التسيق هذه ايه قضية نفس اذا قلنا ان جوهر الحكم الشرعي عالم معين لا اله الا له باصل اثنين ثانيا نحن قلنا ان علاقه الظاهر والباطن ماهيه ماذا بعده ايه ممكن تخلف ممكن تخل، ممكن رجل يمر لنا امر ظاهر وباطن الأصل إنه الظاهر هو معبر عن الباطن تماما والحكم بالظاهر هو حكم بالباطن الباطن. لكن هل ممكن أن يتخلف الظاهر أن يتخلف الباطن بالظاهر عن الظاهر؟ ممكن. يعني بالكراه أن الباطن هو من ظاهره المناسب. المناسب رأحكم عليه بالإسلامي بالظاهر هو في حقيقة الأمر ماذا؟ كافر حقيقة الأمر. رجل الآن انتبهوا لهذه القضية حتى نفهمها تماما ما هو منشأ ارتباط الباطن بالظاهر ما هو منشأه قلنا ما الإرادة صحيح؟ الإرادة الإرادة ما هي أركان قلنا كل ما العبن وقوة التأشف كل ما الآن إذا ممكن تنشأ إرادة يعني ينشأ عمل بإرادة خطأ من مطلوب الشارع مبناه يكون على ماذا الجهل والجهل قسمنا إنما هو جهل حكم الله فعمل خلافه أو ظن أن هذا هو حكم الله فعمله ظن الحكم الله أرى أن تبينه إذا هو إما جهل بأصل الشيء أو جهل بفهمه عن الله الآن الثانيا هيت إنسان صبعا لأنها اسم الجاهل والتأويل الآن شيء الآخر القدرة قد تتخلف بما أو الإرادة قد تزيث بما بالإكرام يكرهه على عمل وهو إرادته كارهة لهذا وهذا إخوان إذا قد يتزيث بالإكرام ممكن إنسان يعمل عمل ولا يقصد هذا العمل ويقع منه خطأ ممكن ويقع منهم لم يقصد هذا العمل من رجل الناشي أباطع المصحف ولا يزري أن تحترج له مصحف إذن هذه الأسباب الأربعة فبنعنا من إلحاق الرجل إلحاق ظاهره بباطله ظاهر عمل وباطن عمل ونحن لا ينبغي لنا أن نحكم على معين إلا وقد توسقنا أن الظاهر ذهب على الباطل ولا تعارض ولا يوجد تعارض فأنتم هذه القضية إذن ثانيا غلاقة الظاهر بالباطل غلاقة الثلاثة غير مطلق هذا غير مطلق يجعل موانع لنا من إلحاق الحكم المطلق على معين، صحيح الحكم المطلق إيمان هو حكم مطلق، لكن هنا على معين، ولذلك أن السنة فرقوا قالوا قد يكون فعل حكمه الإيمان ولا يحكم على الرجل بالإيمان، وقد يكون فعله النفاق ولا يحكم عليه بالنفاق. وقد يكون حكمه الفئد الكفر حكم مطلق الكفر ولا يلحقوه على المعين بسبب ماذا بسبب غراقة التلازم غير المطلقة بهذا السبب الشيء الثالث هذه هو واضحة إخوان هذه المقطة الثالثة التي هي معنى أن قاعدة أقول لا بد أن نذكرها على ما الذي يكفر الكفر وهي صحيحة من لم يكفر الكافر <تصفيق> الآن احنا تبيننا من إجراء الحكم الشرعي أنه لا علاقة له بأصل الدين كيف نربطها بهذه القائدة لا بد أن نقيدها قائدة من لم يكفر الكافر أولا من هو الكافر الذي إذا لم يكفره الرجل صار كافرا أولا المنصوص عليه اللي هو أو ثانياً من فرقوا الكنفير واحده المجمع عليه ثالثا من علم كفره لا من علم هو الرجل الان بنفسره اذا الكافر الذي اذا لم يكفره سيم من الناس فهو كافر اولا منصوص عليه واحد ما كفر ثبت به ما كفر النصراني ما كفر اليهود واضح نجمجنا على إرماء أجمعه كمسلم أجمع الحلات تقريبا تقريبا وإن كان يوجد إجمع الثالثا وينقل مهم من عالم الرجل كفره بمعنى الرجل عالم أن فلان كافر ولم يكفره مع علمه بكفره فإنه يكفر ولذلك الذين يطلبون منا أن لا نكفر بعض الحكام مع أعتقادنا بتكفيرهم وثبوت الأدل اللي عاية كثيرهم يطلبون أمني أن نكفر لا قل كفر جاء بأدل الجبال ثبتت لدينا أن فلان كافر ويقول لك لا مشان خاطر يا رجل لا تكفر يعني يريد منك أن تكفر يريد إذن هذه القضايا فهمناها يا إخواني إذن فرق العلماء بين كفر النوع اللي هو الحكم مطلق كفر النوع بين كفر معين هذه القواعد سقناها بين هذه البحث الان النقطة ثم دي بفكرة واضحة الآن نحن مش معلمين مش مثلاً سيد نعم اه لكن هذا لا. انت تتكلم عن كفر النوع يعني عمل من أعمال الكفر النوع اجمع على الكفر معجم وهذا يحيث لأن العلماء أجمعوا على أنه المنسات الإنسان يكفر متفتون على أن هذا الشعب كفر واحد يأتي ويقول سجود الإنسان ليس كفر هو يكفر لكن الآن إجراء السجود لصنام واحد سبب لصنام قد يختلف الآخر في الحكم معه عليه لسبب معين موالع وعوارض اللي هي إجراء غير المطلق واضح أي النقطة الآن أهم النقطة لدينا في هذا البرد أولا أيها المشاهد نقطة الحقيقة انا اريد ان ننبه عليها وهي نقطة عامة ذكرها من رفض عليه وعليه رحمة الله في كتابه الاصطلاة قال هذه نقطة مهمة هذه قال لسوق الرجل بالفكر اسرع من الرجل قال هذا الكلام ما معنى هذا الكلام إخواننا إحنا لنضرب مثال قرانا في الجرح والتعدي وكل ما يكفي لأن نثبت كفر الرجل النسب يكفي نثبت جرح الرجل بذكره لواحدة لكن حتى نثبت عدالته بدنا نذكر أمور كثيرة وهذه القضية نفس الشيء فإن العدالة هي الإسلام والكفر هو التجريح فإذا كفرنا رجل يكفي أن نذكر ما سر يكفي أن نذكره يكفي اذا يكفي ان بعمل معمال كفر او ناقض من نواقب الاسلام او فانه كافر ولا ينبغي بانه صور نحض له انه عندنا احنا مئة الف مكفر وهذا الرجل قد استغرق في مئة الف مكفر فعواضح هذه الابارة بحوق رجل الكفر يلحق بنا بالكفر بعمله، واحد لكن الحوق بالاسلام حتى الكل انا بده يلتحق بي. لأما للإسلام التي أمرها الشارع ما ترك نواقض الإسلام هذه نقطة واضحة العبارة هذه نذكرها عندكم في المكان ولحوق الردل بالكفر فهذه نفجأها أحد الأمور والإمام أبو المنفر السمعاني في كتابه للإسلام وهذه ذكرها في المجال سنتبينها الآن سنذكرها الآن الآن نحن تقدم تقدم القول أنه لا ينبغي أن ننسب رجلا إلى الإيمان الكامل صحيح إلا بأن تأثبت الشارع ذلك له كالأنبياء والصحابة والحواريين وغيرهم واضح فأولى نفسه كل الصحابة لأن بعض الصحابة من أنصابه ومن وقع فيه لكن كبار الصحابة الذين شهد لهم الشارع بأنهم من أهل الجنة وأنهم من المتقين إذا نحن استثنينا في الإيمان، لكن هل في استثنينا في أصل الإيمان ولا في كمال الإيمان للوجه؟ استثنينا في كمال الإيمان للوجه. فإذا الكلام على الرجل المؤمن أنا مؤمن فلان مؤمن هذا متهيمن هو في هذه القضية لا ينبغي لنا أن نحكم على رجل بالإيمان لأننا إذا حكمنا نحكم بالظاهر ما الذي تدلنا على وجود الأعمال الباطنية التي لا يمكن أن تظهر بالظاهر؟ التوكل، الإخبار والخوف وغيره واضرقاء. وما نادرنا انه يستخفي ببعض المعاصي وكل انسان لا بد ان يعصي فالاستثناء واجب في موضوع اليمان الان كيف نحكم على الرجل بالاسلام الحكم على المعين اولا بالاسلام الاسلام عندنا احنا ما هو الاسلام اولا الكلمة لا اله الا الله محمد رسول ثانيا الاسلام شرائع صحيح ثالثا تكلمنا اهل السنة والجماعة اذا لا بلدة ممكن للرجل ان يلتحق بالجماعة اسما صحيح لان الجماعة دور كل نتائج اختم على المعين باعتباره الذاتي وباعتبار وجوده إيما. في الجماعة هذه نقطة مهمة اذا الحكم على الرجل بالاسلام بثلاث امور اولا بالنص يعني ان بماذا كلنا شرائع الإسلام ونكون في عمل من شرائع الإسلام هل بالدلالة ثالثا بالتباه بالنسب من حالة لا إله إلا الله أقتلته حديث الإسلام أقتلته بعد أن قال هذا فإذن رجل عندنا وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا نقول عنه كان كافرا هل ممكن أن يوجد النص ومع ذلك لا نحكم بإسلامه ممكن لا وممكن جيد ممكن رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقصد اتباع رسول الله مثل ما تبررنا من قصة أبي حارث ومكرس وقصة اليهود قال نشهد إنك لرسول الله وما لك. لأنه لم يظهر من حوالهم أنهم عرادوا اتباع رسول الله ممكن واحد من النصارى قال في جلسة له يا أخواني والله لا إله إلا الله محمد فهو لم يقصد وضع من حالي انه ولم يقصد الاسلام واضح اخواني اذا نحكم على الرجل بالنص اذا اصلا باوجد له عوارض باوجد له عوارض تمنع من الحاق الاسلام له في هذه الكلمة اذا النص هو ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ان يعلنا عقد التزام وهذا واضح اخواني الآن علينا ان نفرق ما بين الحكم على الرجل بالاسلام الان بين بقاء حكم الاسلام عليه هذا رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الاسلام لكن خلال الاسماء الا حكمنا له ابتداءا انه مسلم لكن كيف نحكم له اسماءا بقيامه باركان الاسلام وترك المواقيت جاء قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وما جاب الصليب في رقبته ونبهناه الى ذلك ما زال يضعه انه حين المرتد مر لا ينقض اذا النص بعدم وجود الموانع ثانيا فان النص يثبت لمن يثبت في الابتداء لكن ليس كافيا في الاثبات ليس كافيا ولما بعد ذلك غير بل واضح النص طلعت احنا الى قضايا مهمة الان لكن نفسر سريعا ما معنى الدلالة؟ قيام المرء بشريعة أو شعيرا من شعائر الاسلام الظاهرة التي لا تعرف الناس الاسلام مثل صلاة الجماعة مثل الاذاة واختلف العلماء بالبلالة قال الشافعية والاحلامة اما الشافعية قالوا لو انا كافرا رؤيا يصلي جماعة وشعيرا لا يمكن ان ينازع في امر فانه لا يعلن اسلامه ولا نحكم باسلامه اولا مين والمسألة مقصودة في كتاب الفلام كذلك السماح. شافعي قالوا لا يحكم. للكاهل الكافر عار. وعلمنا أنه كافر. لكن دخلنا المسجد مجهولين الحال في بلد ووجدناهم يصلوا ما لا نحكم مسلمين. لكن مع رأينا رجل نحن كافر ورجل آخر شافعي ورجل نحن كافر ورجل نحن المسجد يصلي فلا نحكم بإسلامه. أنت لا تحكم من علم النص. انه قال لا اله الا الله يحكم بالاسلام قالوا لا يحكم باسلام الرجل الا بعقد الالتزام وان الصلاة قد يكون لا اله الا الله محمد رسول الله هو المعذر عن عقد الالتزام الصلاهات وعذر عن عقد الالتزام فمن قال لا اله الا الله هو الحنفي الحنفيه قالوا قالوا اي الرجل الكفر في جماعة يصلي يحكم باسلامه واستشهدوا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى تقبل قبته ناس أكل ذبيحة ناس هو كل واحد من هؤلاء رايهم معتبر ويومل بهم ممكن العمل بالكل كيف يعمل العار يوم راي عن يومل بهما لا تمارح الرجل على الحقيقة فان رأي الشافعية معتبر واضح وراي الحنفية معتبر واضح إخواني كيف رأي الشافعية أنه لا محكم على رجل مجرد بدون في المسجد الان اضرب لكم امثلة ممكن البعث يصلي البعث عندك كافة ممكن شيوعي يصلي طيب. شيوعي رأيته داخل المسجد تحكم دا به في العصر، تحكم به اسلامي دعثي رأيته وهو ما تحكم به لماذا؟ لان الصلاة ليست هي المكثرة لهذا الرجال تلك الذي حكمنا له بكفره لاننا بكونه بعثي ودينه لا يرفض ان يصلي دين البعثية لا يرفض له ان يصلي لكن إذا أوجد ان في دولة الإسلام مثل مدينة المنورة بلد الإسلام والهجرة جاء داخل المسجد ماذا نحكم عليه لأنه يصلي مع المسلمين ما في عوارض بهذا وعلى الله أخواننا كل واحد ممكن أن نعمله في أوقات محددة الآن إذا ما عرفتم ما هي الدلالة عمل قيام الرجل بشريئة مشاعيرة من مش شعائر الإسلام الآن التبعية تبعية عند العلماء تقسم قسمين تبعية الوالدين تبعية الدار الرجل أو الطفل يلحق بدين أبوي الان نحن في احتامنا في احتامنا عليه الان الطفل الصغير صبية مع الكفار هو على الحقيقة على الفطرة لكن بأي حكم يلحق ب ب بأنه مشرك لو أنه كبر فبقي نصرانيا على دين أبيه ابنكبره مرتد وابنكبره لسه على دين قومه السعودي <تصفيق> القوم وهذا إخواني ولا يقبل منه الإسلام ولا يعتبر مسلم حتى إذا بلغ قال إن إنه مسلم لكن ما زال يلحق بنية قومه إذا الرجل يلحق بخير الأذوين دينا أم مسلمة وأبو رافض الشيعي يلحق بمن بأمه الرجل رجل وإمرأة متزوجين وهم نصرانية نصارى الأم أسلمت والأولاد صغار الأبناء على من يلحقوا على الأم إلى خير الأبوين دينا ولا ينظر إلى حالة الولادة ينظر لهم صغار على هذا الحال قبل البلوغ ولكن ولد منهم من أولادهم كبير البلوغ يلحق بنفسه يلحق على حاله فإلى أن الطفل يلحق بخير الأبوين دينا ويلحقه قل له رقا وحريا إذا أمه رقيقه هو رقيق وإذا أمه حره هو حر ويلحق بخير الأبوين دينا الآن نقطة مهمة الرجل وزوجته هو مسلم هو أمه المسلمين فارتد الأب وأبناءه أخذهم رحل بهم إلى بلاد الردة وأبناءه إيش حكمنا فيهم؟ لنفرض ان أبو وأمو لا عدم وجود الخلاف رجل وزوجته مسلمين ارتدوا إلى بلاد الكهر الأبناء ماذا نلحقهم بالإسلام نلحقهم بالإسلام لماذا لأمال قائدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسن هذه هي الطاقة مهمة الصورة حتى وهي الصورة رجل وامرأة مسلمين ولد لهم ولد لما ولد رحلوا به الى بلاد الردد الى بلاد الكبر وابتدت الان الابن ايش حكمه عند العلماء النارس مسلم لما لقاية المعدون شرحا كالمعدون حسنا الرجل تزوج رجل زنا بامرأة حتى نقرب لكم القاعدة رجل زنا بامرأة فتولد منها ولدا على الحقيقة وقع الولد من اين تخلق من الاب من غير قلب الزاني من الزاني لكن هل يلحق به <تصفيق> هذا فلان ابن فلان ويرث منه؟ والورب الفراش والعهد الحجر المهم لماذا لا نلحق الطفل بأمه لماذا أبي لماذا؟ لأن هذا لم حال الفعل الشارع يقره فكأنه غير موجود. لم الشارع لم يبح هذا الفعل فتعالوا الإنسان كان غير موجود. الرجل باع إنسان مالا. وارضى ملك هذا المال على الحقيقة المال صار في جيب هذا الرجل لكن هل الشارع يعتبر ان هذا ماله ؟ فهذا كأنه غير موجود فالم... فهذه اللي قائدة المعبين شرعا اي الذي لم يزده الشارع فانه لم يوجد ماء الوقيم ما الشارع لا يحكر لما الرجل هذا التد الشارع هل يعترف بردته ؟ لا يعترب بردتي كأنها لا توجد كانها غير موجودة ما يترتب عليها من أحكام لكنها غير موجودة فهمتوا يفهم هذه القائدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسن ومنها أخذوا من الأفضل من الموت الناس وليسروا بعطيين وشيريين من يفهم ضد المعدوم شرعا كالمعدوم حسن إذن هذه قضية الوالدين الآن الوقت ضاق علينا لأن الدار عليها كلام كثير يتعلق به تفصيلنا لأحكام الدارة عندها للسنة والجماعة وما يتعلق بها من كلام ثم نوانح الحاق الإسلام مع وجود هذه يعني قد يوجد هذا نص أو يوجد دلاله أو يوجد سبعية ومع ذلك نتوقف الحكم على الرجل الإسلام محب هل هذا الشيء يذكره؟ هل هذا الشيء يذكره؟ هل تعرفت التحليل معظومة؟ هل عمتهم عليكم لا لا تكمل لا تكمل جزاكم الله اختار عارفت معظومة يعني هذي تذكر عنه <تصفيق> هذه السبب ولكن لا ينبغي سوقها ولا ينبغي نعرفها مالعظيمة ولا ينقذي لها نعم سيد محوق الرجل الكبر أسرع من محوق الديشان يقول كل من الديشان ندخل الرجل بجزان شبه واحده ويخرج بيان شبه هذه لا تنقض هذه جانه أصر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم بمعنى لو وجدنا للرجل 100 تاويل لانه يلحق بالسهل الى الكفر ووجدنا تاويل واحد يلحق بالكفر ماذا نعنيها مين او اسف لو ان العكس توصل لو وجدنا ان 100 تاويل يلحقه بالكفر وتاويل واحد لا يلحق بالكفر يبقى لا لن نخطئ في العفو خير خيرنا نخطي بالاقوبه لكن الان مرثبتت هذه هل نحكم كفرة اما الان هذه قضية متعلقة بالحكم علينا ان نتوثق فيه ومن اجل هذا فرقنا بين الحكم على النوع والحكم على المعين وان كان مجرد ما رأينا رجل بيننا الكبر حكمنا بكفره لكن نريد ان نتوثق هل الباطن كمان كافر هل نشأ هذا الفعل بعلم صحيح وارادة صحيحة نحن نراجب هذا نحن من اجل هذا فعلنا هذا لا يناقض هذا نحن رأينا تفسير وهذا تفسير نعم فميش بالمولد الاباوي الكفاين ماذا يعني يقول انه هو المولد على الفترة لا اين يذهب يرد على الفترة اذا في الدنيا بقي الحق دواردين كفرا واسلاما لكن اذا مات وهو صغير اين يذهب خلاف العلماء لا ضرورة لسوقه الادلة كثيرة تراجعوها في طريق العجرتين للنفقية بتحقيقه <تصفيق> نعم كتابات مشيشه كتبنا ان واي اننا قرش كتبنا فرائق وعاده كل الجايه بالضرائب عندما يذكر ان المنيه ان بالجدل قد يضطر الموليد اعتبار الثلاث والماء وليس لا المنيه ما ادري هذا شيء غريب اما ان هي موجود كتاب الايمان ذكر أن المرجع افترضوا في رجل صدق ولم يعمل بعمل من أعمال إسلام وقالوا أنه مسلم فشيخ الإسلام قال إلا هذه مصيبة وطامة كبيرة بل هو عندنا كافر وكذلك ذكرها ابن القيم مرجع للنص ليرى ليرى ليرى حتى ما أستطيع لكن هذا الذي أعرفه شيء آخر مذكور مرجع إليه حسبه أقلعته وحاله لا ينبغي أن النص ليرد على نص آخر لا أنه قد يخطئ لكن هذا منهج من الاجهة للسنة ان الرجل لو اراد عن صدقه ولم يلتزم فانه غير مسلم وانه غير مسلم لكن هذه الصورة مفتربة على فكرة مفتربة قول رجل اسلم وقرب التزام كل شيء ولم يعمل عمل من اعمال اسلام ولا من قلوب القلوب ولا من اعمال الجوارع ولا واتى بكل النواقض سيد المجيد شاد المتواقض في تذكير هذا الرجل؟ درجة انتو تحضروا لي نعم هالي جزء تقليد واحد يقال بشيخ يتبقي علمي وكذا يعني ثبت عليه امر وشيئة أنا, انا في صدد السلسلة في خطب الجمعة اللي هي موانوع انتو لا تحضروا خطبة الجمعة لكن نحن نتكلمنا عن دلائب الحق كنا في بيتي عندنا دلائب الحق تكلمنا ما هو دلائب الحق وهي دلائب العلم ودلائل التحدي ثم اتباع الحق بعد معرفته فالمانع الاول الذي تكلمنا عنه هو, هو عدم الثقة بهذا الحق المانع الثاني هو المانع الثالث التكبر المانع الرابع التقليد وسنفصل حكم التقليد عند العلماء لكن اهل السمة يرون ان التقليد في اصل الدين كفر. اصل الدين لكن انت ربما سؤالك لو واحد قلد في مسمى الامان يعني قلد رجلا ما هو مسمى بما لا يكفر وما هو دال ذلك ذلك لكن لو ان رجلا نقلد رجلا في اصل الدين قال اذا هذا كفر واسلم وصار مجوسي او صار نصراني ما صدق محمد او كذب محمد فاني انا على فإن ولو, أسلم ولو اسلم لكن لو ان رجلا قال انا على مذهب فلان في مسمى الدين لا يكفر لان هذا تقليد في مسائل واحكام وليس في اصل الدين نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسأل تألم الناس عن ورزقا ورسعا وشفايا من كل لدان نحن الآن في الحكم على المعين في ناشتك القاعدة لا نريد أن نعود إليها لكن هي معروفة لديكم أن الحكم على الظاهر و... فالحكم على ظاهر الرجل على عمله والله يقول السرائل كما يقول لنا فالحكم على ظاهر الأمر نحن نتوثق كما قلنا في قضية وجود شروط وعدم وجود موانع في قضية الحكم على المعين لنتأكد هل ظاهر هذا الرجل يعبر حقيقة عن باطنه أم لا فإذا تبين أن هذا الظاهر لا يعبر حقيقة عن الباطن حينئذ انخلتنا الحكم لأن الأصل نحن عندنا الحكم متعلق بباطن المرء بباطن المرء لكن لا يمكن أن نعرف باطن المرء حتى إلا بظاهره صحيح؟ الآن أضرب لكم مثال سيتكرر معنا كثيرا وهي قضية القتل قتل القتل العمل الإدوان نحن عندنا أحد أنواع القتل القتل على الصحيح تمتصن عند العلماء اقصام كثيرا لاتنا الصحيح ترف اقصام قتل عمد ادوان قتل شبه عنه قتل خطأ واضح القتل عمد الادوان الان السؤال العمدية العمدية هي قضل العمدية قضل قاضي وتحكم على امر باطني بالقضل كيف نعرف ان العمدية موجودة العدوان يعني قتله بلا سبب موجب شرعي. كان لا يكون قاتل ولا يكون زاني ولا يكون مرتز فقد تعدى عليه ظلما ولا يستحق أتحق. لكن العمدية هنا كيف عرفناها كيف عرفنا ان هذا الرجل قد قصد القتل بخلاف المختص كيف فرقنا بين قاتل خطأ